وقالوا لا تذعن آل هتك ولا تذعن ود و لا سواع ولا, ولا يقوث ويعوق ونصر وقد أضل كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا